وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على امه وإن على آثارهم مقتدون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 نحن قسمنا بينهم معيشة فلحات الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون لاس لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون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 نَهُو لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقالَ إِنِّي رسول رب العالمين فلما جاءه بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون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 أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأورقناهم أجمعين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 وَاتَّبِعُوا هَٰذَا الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِحِكْمَةٍ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 وتلك الجنة التي أولت بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.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 وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يفكون وقله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون تصفح عنهم وقل سلام, عنهم وقل سلام فسوف يعلمون